فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يوم إذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية يوم إلٍ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابيه إني ظننت أن ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية